بوك تو ترناتسة ثلاثة عشر ثلاثة عشر روت زانيادكو الأنشطة الأنشطة والأعمال, والأعمال جم زيمايت سمارتا? ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ يانا працює هي تشتغل في المكتب؟ هي تشتغل في المكتب. يانا працює за комп'ютером. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. دي مارتا؟ أين مارتا؟ أين مارتا؟ وكينو في السينما في السينما يناع لديت فيلم هي تشاهد فيلماً هي تشاهد فيلماً شم زي ما ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر جدرستي هو يدرس في الجامعة هو ييدرس في الجامعة وج مو هو يدرس لغات هو ييدرس لغات تر أين بيتر؟ أين بيتر؟ وكاويرني في المقهى في المقهى يون بي كافو هو يشرب قهوة هو يشرب قهوة كدي ياني لوبة هديت إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ на الحفلة الى الحفله الموسيقيه الى الحفله الموسيقيه هم يحبون سماع الموسيقى يحبون سماع الموسيقى куда я لا يحبون أن يذهبوا إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ نادى سكاتيكو. إلى الديسكو. إلى الديسكو. إم ني بودابايتسا تانسافات.